أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سوى اهل انتم مسلمون من بي <تصفيق> قوم ومن يكفر به من الأعزاب امْرًا بِك وَلَكِنَّا أَرْنَا مَن ربك ولكن أكثر الناس لَّا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الذين laa